السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وقادة النبيين وسيدي الأولين والأخرين. نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى وصحبه ومن سار على درده واحتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين اما بعد اسال الله عز وجل ان يجمعنا دائما في الدنيا على الخير وبالخير على الحب فيه والطاعه له عز وجل والاتباع لنبيه صلى الله عليه واله وسلم ويسأل الله أن يجمعنا في الاخره إخوانا على سرر متقابلين من ربنا ولي ذلك والقادر عليه إخواني الكرام هذا مجلس من المجالس التي نقرا فيها من هذا الكتاب المبارك الكتاب ادب السلف في التعامل مع الناس ادب السلف في التعامل مع الناس والكتاب يعرض لجانب من الجوانب المهمة جدا وهي تعامل المسلم مع غيره من الناس كيف يكون تعامل المسلم مع غيره من الناس على اختلافه قربهم وغعدهم وموافقتهم ومخالفتهم إلى غير ذلك واليوم مع الادب العاشر ونقرأ العناوين التي مرت حتى يكون الكلام إن شاء الله مترابطا نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك إن ربنا ولي ذلك والقادر تكلم المؤلف حفظ الله أول ما تكلم عن هذا السلف في التعامل مع كافة الناس وأنهم لا يطمعون في تعاملهم مع الناس مع سائر الناس في رضا الناس ويؤثرون يقدمون وهو الأهم بالنسبة لهم والأول والذي تختلف بسببه التعاملات قال ويؤثرون رضا الله تعالى الأول المطلوب للغايه التي يبحثون. عنها ان يرضى الله عز وجل حتى وان سفق الناس الادب الثاني قال يقبلون الحق ممن جاء به ولا يلتفتون إلى قائله طالما أنه حق وطالما أنه كلام وافق الحق فلا يضر أن يكون قائله فلان أو فلان لا يلتفتون إلى قائله إنما يقبلون الحق من قائله ولا يلتفتون إلى قائله الأمر الثالث قال يرجعون للحق ويخضعون له. يرجعون للحق إذا تبين لهم أنهم كانوا على غير الصواب في مسألة أو في مسائل وبان لهم وظهر لهم أن الحق في الأمر الفلاني أو في اتباع القول الفلاني فإنهم باستمساكهم بالشرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون بالحق وهذا يزيد في مكانتهم ولا يقلل من شأنهم الادب الرابع قال ينصفون مخالفيهم ولو كانوا مبغوضين مشنوعين يعني حتى في كلامه عن خصمه وإن كانت بينهم خلافات ومسائل وكذا وكذا لكنه ابدا لا يجحد فضيله كانت لهذا الخصم بل يثبت له أن فيه من الخير كذا وكذا وكذا قال ينصفون مخالفين ولو كانوا مبغوضين حتى ولو كانوا كفار يعلمنا الاسلام انصافهم كما في قول الله تعالى ومن اهل الكتاب من نؤتمنه بقين طار يؤدي إليه فيهم ناس امناء وفيهم ناس شرفاء مع انهم كفار ويسبون الله عز وجل لكن منهج الاسلام منهج الانصاف قال ينصفون مخالفيهم ولو كانوا مغضوبين وشنوا الذب الخامس قال يعتبرون الناس عند إرادة لمعرفة أقدار الرجال عندما يزنون الرجال ويريدون أن يعرفوا أقدارهم قال يعتبرون الناس بكثرة المحاسن ولا ينسون المحاسن يعتبرون الناس بكثرة المحاسن من غلب خيره شره و من أهل الفضل عندهم وأهل الفضل عندهم ليس معصومين بل تكون من الواحد منهم الهفوة والزلة ترد عليه ويرد عليه خطأه مع معرفة قدره ومعرفة سادق فضله قال يعتبرون الناس بكثرة المحاسن ولا ينسون المحاسن ولا يغطون المعارف هذا منهج أهل الحقد الذين يغطون المحاسن والمعارف إذا رأى خيرا عند مخالف يغطيه ولا يتكلم به ولا يوصف غيره إن خالفه يغطي خيره وينشر شره الادب السادس قال ينصحون ولا يفضحون ينصحون لكل مسلم بل ولكل الناس يجدلون النصيحه ملتزمون فيها بآذاب الإسلام ولا يفضحون فستر منهجهم والنصيحة دينهم الأدب السابع قال يرفقون في الأمر والنهي يرحمون الخلق قال وتعليم الجاهل طبعا تحت كل عنوان من هذه العناوين ذكر المؤلف حفظه الله امثله من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه أصحابه رضي الله عنهم والتابعين أيضا من بعدهم يذكرون مواقف ومواقف لرفقهم ولرحمتهم للخلق قال يرفقون في الأمر والنهي وتعليم الجاهل الرفق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا زانه ورفعهم قال وما نزع الرفق من شيء إلا شانه الأدب الثامن قال لا يصغون إلى الوشاة في صنف من الناس همه وشغله أن يفرق أن يضع الضغينه بين فلان وفلان يزعجه ويؤرق مرجعه ولا يسمح له بالنوم أنه يرى فلان قريب من فلان ليس هناك خلاف بين فلان وفلان ليه لماذا هذا الـ الـ الـ الـ الـ الاتحاد ولماذا مجتمعون دائما ولا نسمع لهم صوتا ولا خلافا ينتشر وينقل عنهم فهؤلاء الوشاء ينقلون كلام فلان إلى فلان بل ويختلقون ويزيدون ويضعون الكلام ويكذبون حتى يفرقوا بين فلان وفلاك قال من أذب السلفاء من كان يريد أن يكون سلفيا على نهج هؤلاء من أدبه ومن سمته ومن سلوكه ومن أخلاقه أنه لا يستمع لهؤلاء ولا يسمح لهؤلاء أن يضع الضغن بينه وبين فلان وفلان وبين بل يحافظ على هذه أخوة من أن يدنسها هذا النمام أو هذا الذي يشي بين فلان وفلان قال لا يصغون إلى الوشاه ويخمدون الفتنة لا تغير صدري من ناحيه اخواني لا يسمح له به الكلام ويخمد الفتنه الادب التاسع واخر ما تكلمنا عنه قال يلتمسون الاعذار ويقبلون الاعتذار يلتمسون الاعذار هو بنفسه يبحث عن عضب فلان لعل الذي فعل هذا لأن له عضب لعله فعل ذلك لأجل كذا لعله إنما استمع لكذا وسكت علشان كذا وكذا. لعله لعله يلتمسون هم بانفسهم يبحثون قال يلتمسون الأعداء قال ويقبلون الاعتذار إذا جاءه أخاه معتذرا معترفا بخطئه فلا يمكن أن يكون هو برفضه لذلك وإصراره على الجفاء والقصومة والفرقة. للشيطان على اخيه بل يعين أخاه على الشيطان ويقبل اعتذاره قال يلتمسون الأعذار ويقبلون الاعتذار ولا يفتحون الباب لأهل الضلال ولا يفتحون الباب لأهل الضلال الذين كما قلت يزعجهم تقارب الاخوه واجتماعهم على المؤاخة الإيمانية والحب في الله كان هذا آخر ما قرأنا من هذا الكتاب المبارك الآن مع الأدب العاشر يقول المؤلف حفظه الله يعني من أدب السلف من اخلاق السلف يا من تريد أن تقف على أرض ثابتة وتقول أنا سلفي ليكن هذا القول بتعاملك مع الناس كيف تتعامل مع الناس كما تعامل سلفك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا أردت أن تكون من هؤلاء الذين ينجيهم وينصرهم ويوفقهم ويسددهم رب العالمين فكل على نهجهم وعلى سلوكهم وعلى أخلاقهم وعلى ادابهم قال الادب العاشر قال لا يفتشون عن معايب بيوتهم ويعفون ويتغافلون عن زلات الناس السلف ومن أراد أن يكون متابع لهم في بيوتهم لا يقفون على كل كبير وصغير لا يدقفون على الكثير وعلى التافه الحقير إنما يتجاوزون ويتغافلون عما سمح الشرع بأن يتجاوزه الإنسان وأن يتغافل عنه الإنسان لا يتسامحون ولا يتغافلون عن الحرام إنما يتسامحون في بعض الأمور التي يجوز أن يتسامحوا وأن يتغافلوا عنها قال لا يفتشون لأن بعض الناس شغله شغلوا يفتش على الأخطاء ويبحث عن المعايب ويبحث عن الزلات سواء كانت هذا التقصير او هذا الخطأ يصل الى المكروه او الى الحرام او لا يصل لا هو يقف عند كل كبيرة وكل صغيرة ولا يفوت ولا يتغافل قال لا يفتشون عن معايب بيوتهم ويعفون ويتغافلون عن زلات الناس بعض الناس للاسف الشديد يتغافل مع اخوانه ولا يتغافل مع اهله ولا يتغافل مع امراته لا يتغافل مع ابنائه عما يجوز أن يتغافل عنه ويجوز أن يتجاوز عنه قال في منظومه الاداب ولا تسالن عما عهدت وغض عن عوار إذا لم يذم الشرع ترشدي قال شارحه في غذاء الألباب ولا تسألنا عن الشيء الذي عهدته من متاع يسير ونفقة قليلة ست شيء يعني قليل هو قليل وأنت تعلم ان هو قليل ولا قيمة له مش مع كل ما تدخل وتقرب أنا تركت هنا كذا ذا الشيء الفلاني نقص كذا ذا الشيء الفلاني كان الشيخ محمد حفظه الله محمد بن إسماعيل مقدم حفظه الله بيتكلم في مرة عن التغافل مع الأهل ومع الابناء فبيذكر ان بعض الناس نقل له مشكلة رجل فأقسم هو كان بيسل زوجة الزيت بالمسطرة قبل ما يخرج قبل ما يخرج الزيت عشان لما يرجع ايه يتمم ثاني يشوف اللي, اللي نقص قال شارعوا في اغذاء الباء ولا تسألن عن الشيء الذي عهدته من متاع يسير ونفقة قليلة فإن التنقيب عن كل كثير وحقير من اخلاق أهل الحرص والشح قد قال ربنا عز وجل ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وفي حديث ام زرع قالت الخامسه زوجي ان دخل فهد وان خرج أسد ولا يسأل عما عهد متفق عليه قال أبو عبيده تصفه أي هذه المرأة تصف زوجها بكثره النوم والغفلة على وجه المدح له مش هي بتذم دا تايه دا مش معانا ده خلاص مش دا في كوكب تاني لا هي بتمدحه قال تصفه بكثره النوم والغفلة على وجه المدح له فجعلت كثره تغافله كالنوم وقولها وان خرج اسد ايش معنى إن هو يعني يتغافل ويتجاوز في ان هو كذلك من ممن يعني يستغفل الناس في ادب لا قالت وان خرج اسد تمدحه بالشجاعه اي صار كالأسد قال وقولها ولا يسأل عما عهد اي لا يفتش عما رأى في البيت وعرف قال أبو عبيدة لا يتفقد ما ذهب من ماله طبعا إذا كان شيء يسير ولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه فكأنه ساهن عن ذلك كأنه ما شافش الكلام ده قال ثم قال متمما لما قدمه وغض طرفك وتغافل عن العيب لان تامل العيب عيب اللي بدأ زياده عن اللزوم ده بيفعل امر هو من العيب ليس العيب عند من تتتبع يعني غفلاتها والامور التي تسهى عنها لا. العيب هو التدقيق بهذا الشكل وقال بعض الحكماء العاقل هو الحكيب المتغافل وقيل لبعض العارفين ما المرؤة قال التغافل عن زلة الإخوان وفي فروع الإمام ابن مفلح رحمه الله قال رجل لإمام أحمد رحمه الله ما قيل إن العافية عشرة اجزاء تسعة منها في التغافل يعني الكلام ده صحيح أن العافية عشرة أجزاء تسعه اجزاء منها في التغافل فقال الامام احمد رحمه الله العافيه عشان تعيش في مش شد وجذب ليل ونهار قال العافيه عشرة اجزاء كلها في التغافل ده كلام الامام احمد رحمه الله قال وكثيرا ما وصفت العرب الكرماء والساده مش بانه بيداء زيد عن اللزوم لا بالكرم والتغافل والحياء في بيوتها قال الشاعر كريم يغض الطرف دون خبائه ويدنو وأطراف الرماح دواني قال وإنما يحسن عدم السؤال والتغافل لدرجه لدرجة إن انت لا تتكلم إن رايت تقصيرا مثلا في حق الله إن رايت أهلك يتكلمون في عرض فلانه وفلان لا هذا السكوت مذموم قال إنما يحسن عدم السؤال والتغافل وغض الطرف عن العوار إذا لم يذمم الشرع قال وإلا وجب السؤال والتفتيش فإن التغافل إنما يمدح في أمر المعاشر يتكلم عن البيت الذي قدم به ولا تسألن عن ما عهدت وغض عن عوار إذا لم يذمم الشرع ترشد أو ترشدي. قال وإنما يحسن عدم السؤال والتغافل وغض الطرف عن العواري إذا لم يدمم الشرع ذلك وإلا وجب السؤال والتفتيش فإن التغافل إنما يمدح في أمر المعاش أي المسامحة في كلمة يعني سبق لسانها أو لسان الطفل أو البنت بكلمة قال وإهمال آدب من آداب الزوجة مع زوجها يعني الولد انطلقوا في ما يبقاش على طول ايه تعزيل وكذا وكذا لا يبقى فيه شيء من المسامحة والتريف قال فإن التغافل إنما يمدح في أمر المعاشي أي المسامحة في كلمة وإهماله أدب من آداب الزودة مع زوجها ونحو ذلك وأما في الدين والعرض فلا يحسن التغافل لا سيما عن الواجبات لا يسكنش بتجيب كل صلاتين مع بعض او بتنام عن صلاه معينه لا هذا لا يحصل. قال ومن غض الطرف عن العواري حيث لم يدم الشرع. قال ترشدي. يعني يرشدك رب العالمين لأنك غضت الطرف عن ذلك وكنت سهلا هينا لكل فعل حميد وتسعد وتوفق للصواب وتسدد قال الفضيل بن عياض رحمه الله الفتوة الرجوله فعلا والعقل والحكمة. قال الفتوة الصفع عن عثرات الاخوان مش الفتوة ولا الرجولة ولا الحكمة ولا الشدة ولا امثال هذه الصفات ان الاخ يقف مع اخوه على كل صغيرة ويعاتب ولا يفوت أبدا ولا يتغافل ابدا قال الفتوة الصفع عن عثرات الاخوان سيب له مساحة ان هو يحس ان ممكن العلاقه ترجع تاني وعالي ان ممكن الإنسان يخطئ ما فيش مشكلة وان كل بني ادم خطاء وان هو طالما ان هو عرف ان هذا من تجاوز او من خطا او مما يسوق وعنده استعداد ان هو يغير ذلك اترك له مساحة لا تقف له وطوصد الأبواب في وجهه قال واخرج البياقي بسنده عن عمرو بن عثمان المكي قال المرؤة التغافل عن زلل الاخوان وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من طلب اخا بلا عيب بقي بلا مش أخ مش هيدا يا أخ هو عنده الشيء الفلاني لكن فيه المميزات الكثيرة من كذا وكذا وكذا وعن عثمان الخياط رحمه الله قال سمعت ذنون يقول لا تثقن لا تثقن بمحبه من لا يحبك إلا معصوما اللي عايزك ما تغلطش أبدا ابعد عنه لكن اللي بيسمح ان أنت إذا أخطأت ترجع هذا يحتمل و تستمسك بقوته قال لا تفقن في أي لحظة هيصيبك ويبقى لا تفقن بمحبة من لا يحبك إلا معصوما يبقى هذا الأدب, الأدب العاشر من أدب السلف رحمة الله عليهم في التعامل مع الناس أنهم لا يفتشون عن معايب بيوتهم مش في بيته ودقه على كل صغير وكبير قال ويعفون ويتغافلون عن زلات الناس وأولى طبعا الناس بذلك بعد الأهل إخوانك الذين اجتمعت معهم على الحب في الله عز وجل بعد ذلك الأذب الحادي عشر يقول يسترون عورات الناس من أدب السلف تعاملهم مع الناس وهم كغير من الناس احيانا يقفون على خطأ فلان وأحياناً يقفون على زلة فلان وكثيرا ما يقفون على خطأ فلان أو فلان أو فلان كيف يتعاملون مع هذه الامور إذا وقفوا على زلة أو خطأ لفلان أو فلان من سمتهم من أخلاقهم أنهم يسكرون والعكس أخلاق من يفضحون ويذيعون وينشرون ويفرحون ويشمتون ويعيرون وينقلون ويزيدون ويتنقصون قال يسترون عورات الناس يتخلق بصفات هي من صفات الله تعالى الذي يحب الستر ويستر عباده في الدنيا والاخره نسال الله أن يسترنا في الدنيا والاخره قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني اي يقرب المؤمن فيضع عليه كنفه ويستر قال المؤلف كنفه اي ستره يستره عن اهل الموقف حتى لا يطلع على سره غيره نسال الله ان يسترنا في الدنيا والآخرة الستر في الدنيا جزاء الستر في اهوال القيامه وأرض المحشر وفي اليوم الذي تنكشف فيه الأسرار وتظهر في العيوب ناس الله والعفه والعافة فمن كان من أخلاقه ومن أذبه ومن سم أنه يستر وأنه لا يفرح ويمشر ويفضح فجزاؤه من جنس عمله أن يستره الله في الدنيا وفي الآخرة قال إن الله يدلي المؤمن فيضع كنفه عليه كنفه ويستره أي يستره عن أهل الموقف حتى لا يطلع على سرني غير فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه اعترف على نفسه بهذه الـ الـ الـ الـ الأمور نسأل الله يقصر لنا زلاتنا ورأى في نفسه أنه هلك معترف معترف معترف و. هو بين يدي من يعلم خارنة الأعين وما كت الصدور و ويخشى إن أنكر بلسان أو كذب أن تنطق جوارحه لتشهد عليه نسأل الله السطر في. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك أي بسبب ما اقر به من الذنوب قال سترتها عليك في الدنيا يبقى الأكبر والأعظم في الآخرة وأيضاً من نعمة الله على هذا العبد أن يستره أيضاً في الدنيا وأن يحفظ عليه هذا السر قال سفرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أَلَا لعنة الله على الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أَحَدُكُمْ فليستثر قال الامام السندي رحمه الله. اي ان الله تعالى ساتر للعيوب والفضائح. يحب الحياء والست. انت لما بتستم على فلان او فلان بتتقرب الى الله عز وجل بشيء يحبه الله. بتعمل شيء ربنا بيحبه. بتتقرب الى الله بشيء الله عز وجل يحبه ويثيبك عليه. قال يسترون عورات الناس فمن ستر عورة اخيه المسلم فان الله تعالى يكافئه من جنس عمله فيستره في الدنيا والاخره نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره قال فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة قال المؤلف عبد الله ستر مسلما اي بدنه او عيبه سواء هذا الشيء كان في بدنه او في اخلاقه قال وقسم العلماء الناس في ذلك الى قسمين يعني هناك جمله من الاحكام يسميها اهل العلم احكام التشهيد متى يجوز لك ان تتكلم في فلان ومتى يحرم عليك ان تتكلم بعيب فلان أو زلت فلان أو خطأ فلان أو فلان قال وقسم العلماء الناس في ذلك إلى قسمين أحدهما من كان مستورا لا يعرف بالاذى والفساد عند الناس لدرب من أهل الفضل وأهل الخير. قال لا يعرف بالاذى والفساد فإذا وقعت منه هفوة أو زلة بينه وبين ربه لا يجاهر بها ولا يتعدى ضرره إلى غيره بل ضرره مقصور على نفسه ثم هو يستتر بهذا الأمر قال من كان مستورا لا يعرف بالأذى لأن نسبت قول أنه إنسان طيب وإنسان خير والفساد فإذا وقعت منه هفوة أو زلة بينه وبين ربه ولم يتاكر بها أمام الناس تستر بل تستر وتوارى واستحيا منها هو يستحي ان الناس ترى أنه يصنع الأمر الفلان قال فانه لا يجوز كشفها هو عمل شيء من العيب أو حتى من المعاصي نعم لكنه عمل ذلك وهو من أهل الخير واستتر بذلك ولم يجاهل به ولم يتعدى ضرره إلى غيره ويستحي أن يرى الناس على ذلك قال فانه لا يجوز كشفها ولا هتفها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة إن كان فيه ما قلته فقد إيه اغتبت إن كان فيه ما تقول فيه فعلا ما تقول فقد اغتبت قال لأن ذلك غيبة المحرمة الغرض منها تعييره هو لو عايز الإصلاح كان استخدم النصيحة لكنه لما استخدم الفضيحة يبقى هذا غرضه الإصلاح ولا الإفساد الإفساد الذي غرضه الإصلاح طريقه النصيحه بادابها وبضوابطها لكن الذي غرضه شيوع الفاحشه والانتشار في الناس ان فلان فاعل وفلان فيه وفلان من اخلاقه ومن عيوب كذا وكذا فطريقه الإعلان والتشهير التشهير قال لان ذلك غيبه محرمة الغرض منها تعيره وتنقيصه وانزال مكانته بين الناس امال انت لما رحت تقول لفلان ده فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان بيسمح وفلان بيشوف كان غرضك ان انت ترفع مكانته ان هو آه يعلو شانه ان انت تصلح ما عنده من الاخطاء ابدا قال الغرض منها تعييره وتنقيصه وانزال مكانته بين الناس ومثل هذا ينكر على الناصح اذا رآه على معصية ينصحه ويسجره ويرده عن هذه المعصية لكن بينه وبينه حتى يقبل وحتى يكون ادعى واقرب للقبول. قال إذا راه على معصية ما زال متلبسا بها لسه الان هو على المعصية فإن النصيحة تتحقق بتوجيهها له في السر لا في العلل أو بالموعظة العامة التي توجه لأشخاص بأعيالهم ممكن يتكلم على العمل لكن لا يذكر فلان وفلان كان نبيسة الآن احيانا نقول ما بال أقوام ها يقولون كذا وكذا ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا هذا كلام للعامة انما يصل لاقوام مح... لاقوام معينين ويرد به اناس محددين قال اذ كان يقول صلى الله عليه وسلم حينما يخبر بأن بعض الناس قد فعل منكرا من المنكرات ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا ويوجه موعظته لهم بصفه عامه ومثل هذا لو جاء تائبا, تائباً نادما واقر بحد ولم يفسره ولا لا يستفسر بل يؤمر بأن يرجع ويستر أو يستر على نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني حتى لو جاء يقول أنا مستحق لان يقام عليه الحد الفلاني لا يستفسر عن ذلك وإنما الأصل أن يؤمر برجوع أن يستر على نفسه وأن يتوب كما أمر من الصنم معزا لما قال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى فنى ذلك عليه أربع مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له في كل مرة أذك جنون ويقول له مرة أخرى فلعلك قبلتها ولما قال له طهرني يا رسول الله قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه ولما رجم ماعز قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوم الذين كانوا يكفلون ماعزا والذي اشار على ماعز ان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع يعني بعض الناس قال لماعز اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف كان الاولى أنه يقول له اصبر على نفسك واستغفر الله وتب طالما ان الامر لم يصل الى ولي الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا فلان لو سترته بثوبك لكان قيرا له كان الاولى ان طالما ان الامر لم يصل للقاضي او لولي الامر فتنصحه أنه يستر على نفسه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر ومثل هذا لو اخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام يعني لو أنت وقفت على واحد زي هذا فعل جريمة تستحق التعبير والحد ولم يصل أمره إلى من بيده أن يحاكمه أو أن يحكم عليه او أن يقضي عليه بشيء معين في الأصل, الأصل أن, أنت أن أنت تنصحه أن يسقط على نفسه وفي مثل هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم قال في تنبيه الغافلين حل السفر فيما إذا لم تصل الحدود إلى الحكام لو وصل الأمر إلى الحاكم فلا الأمر ووجب عليه أن يقيم عليه الحد قال فإذا وصلت إليهم بالطريق الشرعي لم يجز لهم رده ولا إرجاعه وتحرم أيضا الشفاعه فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعدما بلغوا يا السرقة يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله لا خلاص طالما وصل الأمر لي الحاكم لكن الأصل قبل ذلك الستر وأن ينصح بأن يسر على نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين ربه عز وجل قال وهذا هو الذي وردت فيه النصوص وأنذر الله عز وجل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويساهمون في ذلك بنشرها واذاعتها ونقلها والزيادة عليها قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لأن إشاعة السوء عن المؤمنين إيذاء لهم والضرر بهم وعيب فيهم وبعد ذلك يذكر من كلام السلف ان هذا يعني يدفعهم لعدم الرجوع عن المعصية ويجعلهم يعني اقل حياء ويدخلون فيه المجاهرة بهذه السيئة عيادا بالله. فالقسم الاول من الناس من يفعل هذا الذنب او هذا العيب فيما بينه وبين ربه يستحي ان يراه الناس على ذلك لا يقع منه ضرر الى غير لا يتعداه ضرره الى غيره فهذا الاولى ان ينصح في ستر ولا يجوز ان يتكلم في مجالس الناس بعيده ولا ان يذيع سره بين الناس القسم الثاني من الناس قال من كان مشتهرا بالمعاصي مش معروف في الناس ان هو من اهل الخير لا ده معروف في, في الناس ان هو من اهل الشر هو لا يستحي ان يراه الناس على المعصيه وجاهر بالمعاصي سب وشتم وشرب و إلى غير ذلك من المعاصي قال مشتهرا بين الناس بالمعاصي ومعلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن المجاهر يعني بالمعصية وليس له غيبة لا دذا يحذر الناس من شره قال كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره ومثل هذا يستحب الا يستر عليه بل ترفع قضيته وأمره إلى ولي الأمر يعني حتى يحدى شر هذا الإنسان لتقام عليه الحدود حتى وحتى تخف هذه المفسدة لأن الستر على هذا يطمع في الإذن إذا كان هو لا يستحي ولا يستتر ويجاهر ولا يهمه أن يقول الناس عنه ما يقولون فمثل هذا لا غيبة له كما قال أهل العلم قال ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذا زانت أتليت سيؤدبه القاضي او ولي الامر فقلش خلاص نبدا انسان عرف شره وانتشر وذاع بين الناس والاولى أن يؤدب حتى يسجر ويردع غيره قال بل يترك حتى يقام عليه الحد ليرتدع امثاله قال الإمام مالك رحمه الله من لم يعرف منه اذى بالناس الانسان الصالح الخير قال وانما كانت منه زله اخطا فلا بأس ان يشفع له. احنا لا نعرف عن هذا الانسان الا الخير. وهذا خطا قال ما لم يبلغ الامام. الله ما بلغ الامام خلاص يبقى يقام عليه ما حدده الشر. قال واما اذا عرف بشر او فساد معروف ان هو مهان الشر والفساد. فلا أحب أن يشفع له أحد ما تروحش تقولي قلس يعفى عنه قال ولكن يترك حتى يقام عليه الحد قال ابن منصور قلت لأبي عبد الله الإمام لأبي عبد الله إمام أحمد رحمه الله إذا علم من الرجل الفجور أي به الناس يقول فلان فاجر فلان يفعل كذا وكذا وكذا من الجرائم قال أيخبر به الناس نتكلم ولا بيتي قال قال بل يستر عليه إلا أن يكون داعية بيخطأ يستر عليه ما لم يجاهر بذلك ويدعو الناس إلى فعل ما يفعله بفعله بل وبكلام قال بل يستر عليه إلا أن يكون داعية ولو تاب أحد من الضرب الأول اللي هم يستترون بزلاتهم كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويسكر على نفسه أما الضرب الثاني قال فقيل إنه كذل وقيل بل الاولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه يعني حتى ينزجر غير الناس اللي شايفينه هو كذا وكذا وكذا ويريدون ان يصلوا الى المنزلة التي هو فيها من الناس تتكلم من فلان وفلان وفلان لا هذا الاولى ان يحجم ضرره وفساده ليرتدع وينزجر غيره نقف الها هنا ان شاء الله ونكمل في المرة المقبلة اذا قرانا من هذا السلف في التعامل مع الناس في هذه الدقائق انهم يسترون عورات الناس و. قبل ذلك الادب العاشق قال لا يفتشون عن معي ببيوتهم ويعفون ويتغافلون عن زلات الناس بعد ذلك قال ليسفرون عورات الناس والجزاء من جنس العمل نسأل الله ان في الدنيا والآخرة وأن يسمعنا على الخير وبالخير ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه قل قلبي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك